الحمد لله ربعيني بعده وعلى التابعين له بإحسان إليه مدين أما بعد فنزلنا مع اللقاءات المسمات بالوصول إلى الأصول من علم الأصول وتوقفنا عند النهي باب النهي في هذا الباب نضرصه عدة مسائل إذا انتهينا منها نكون قد انتهينا من باب النهي الأول تعريف النهي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 يبقى لو انت بتخاطب واحد وبتقول له ما ما تعملش كذا بتكلم صديقك مثلا يبقى ده ايه لا يسمى نهيا لانه من متساوي يسمى التماسا لا وانت مثلا بت ايه بت, بت تخاطب المولى عز وجل يبقى ده ايه يبقى ده دعاء مش ايه مش بتنهى عن شيء او بتطلب من عز وجل الا يقع اي شيء لا تبتدعوا الا يصيبك بالضرر مثلا إذا كان الكلام هذا أو من أعلى إلى أدنى فهذا يسمى إيه؟ نهيا بالصيغة المخصوصة للنهي قال قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة يبقى النهي هذا له صيغة مخصوصة كما أن الأمر له صيغة إيه؟ له صيغة مخصوصة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 والدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تؤاخذنا هذا ثان مضارع قرنا بلا لإيه النهية ومع ذلك لا نقول إيه إن هذا نهي بل نقول هذا إيه دعاء لرب العالمين قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقراء وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة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 ثم قد يستفاد طلب الامر من مثلا مدح من يفعل كذا او ذن من لا يفعل كذا يبقى هناك ايه قد نستفيد الامر من إيه إيه صيغ اخرى او من تعبيرات او جمل اخرى قال وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم امهاتكم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 يجب على المسلم أن يتجنبه ولا يفعله لأنه لو طعله كان عليه أن يخرج كذا وكذا معايا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار يبقى هنا ايه حرمة جماع المرأة الحائض طب من طبعا الآيات ايه موجودة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه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 ثم من الغايب على انها تقتضي التحريم قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى هنا وما نهاكم عنه ايه فانتهوا فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك يقتضي تحريم الفعل يبقى لو انت مامور بان تنتهي عما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم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 قوم يتمون من النهي تحريم هذا الايه الفعل كذلك ما هو موجود في قواعد اللغة العربيه انا لو اردت أن استخدم اللغة العربيه في يعني نهي شخص عن فعل كذا يبقى هستخدم ايه هستخدم صيغه لا تفعل كذا يبقى العقل يكف من هذه الصيغه طلب الايه الكف ثم نقول صيغة نهي عند الاطلاق تقتضي التحريف طيب جميل هي بقى تقتضي ايه التحريف انا بقى لو فعلت الفعلة دي يبقى كنا عمل باطل ولا مش باطل يعني دلوقتي لا صلاة لمن احدثها حتى يتوبأ او لا يقبل الله الصلاة من احدثها حتى يتوبأ يبقى هنا في نهي عن الصلاة على غير وضوء صح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 بتأخير الصلاة عن وقتها ماشي كده فانا امم لا مخالف لا على من كان ديدنه النوم انا لا اتكلم على من كان عنده النوم ديمه يعني هو كده عطوف معايا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 لا يجوز الصلاة قبل الوقت ولا بعد الوقت يبقى الأدلة بتاعت الايه ابن حزم وغيره في عدم جواز قضاء الصلوات الفائتة لغير عذر <تصفيق> اللي هو انا هقوله انت حرم عليك ان تخرج الصلاة عن وقتها صح كده ثم هو يقول بقى ايه انا انا طبط انا عايز اتصلي فقوله بقى على القول بتاعي ده أروح إليه أكثر من النوافل فإن رب العالمين ينظر إلى الفرائض يوم القيامة فإن كانت ناقصة قال ننظرها لعبدي من نوافل فتكتمل فرائضه بالنوافل بخلاف بها المثال خلاف لخلاف هو بيرى قول الجنهور هو القضاء هيقضي, هيقضي هنا بإيه بقول عدد كبير من العلماء بس أنا بإيه بدلل عن مسألة أنا بكلم فيه هو بيقتضي فسادل إيه الفعل فهو من عمل عمل ليس عليه إيه أمرنا فهو رد قبل ما أخش بس في كلام المذن بقول له إيه عملت عملا ليس عليه أمره الله ورسوله فعملو كمردود عليك طب يا أخوانا عايزة أتوب دي مسألة بقيت الله عن, ال... عن الدرس بتاعنا عايزة أتوب أقول له أكثر من النواس معايا طيب الآن واحد جي إيه مثلا إيه سرق ثوبا معايا وصلى في وهناك ناهي عن السرقة صح لا طب جيه ادى الصلاة بالثوب ده اقوله بقى هناك تحريم ليه لورود الناهي عن السرقة صح قد هو ادى الصلاة بالثوب المفروض او المغصوب او بالثوب المحر لبس حرير وفي صلبي اقوله بقى صلاتك دي يتركتب عليها اثارها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 فهناك أمر بالصلاة وهناك نهي عن لقص هذا الثوب ده بخلص ايه ما لو كان النهي منصبا على هذه المسألة يعني هو النبي قال لا تصلي في ثوب الحريف ازاي ما كده ايه لا يقبل الله صلاة من احدثه حتى يتوضعه فلم يجي يصلي على غير وضوء ما يقوليش ايه لأ ده الصلاة صحيحة وان ايه واغتم على عدم وضوءه قالوا لا ليه بقى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 ام او سي بي انت معايا كده يبقى لو كان النهي متوجها الى ذات الفعل حين اذن هذه العبادة او هذه المعامله باطله ومردوده عليك جميل معايا هنا طيب لو كان النهي ده متوجها الى وصف مجاور للفعل خش لنا كده امير خش يا جماعه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 باطل ف other انا مش ما يا بنظر هنا بقى للآية يا أيه الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع يبقى الناهي عن البيع لوصف المجاور الله اللي هو ايه فاسعوا تاني يا أيه الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع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 البيع اللي هو الاخلال بالثمن والاخلال بالثمن قد يحدث بدون البيع ولا الشراء استنى كده وعدم عدم الاخلال بالثمن قد يحدث بالبيع والشراء او بغير البيع والشراء التالت يبقى خد بالك انا كده بقول ايه اذا كان النهي متوجها الى ذات الفعل فهو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 الحنابلة والظاهريه يقولون ان نجاست لمشلتش لسه موجود. طب ازاي يا اخوانا ده انا القهيه شالت اقول إذا ايه ايه فهره النجاسه واتمت على استعمالك لهذا الماء بانفكاك الايه الجهه فهم لما يقولوا من عمل عمل ليس عليه امرنا اقول له ازاله من امرنا فليس بنا ردوده واستعمال الماء المطروق او المغصوب هذا ليس من امرنا مردود على من فعله وصل كده ها ترتبت عليه من ضريه الثواب طب الثواب الثواب بمعنى <تصفيق> اخذ ثواب الوضوء واتم على غصبه او طرقه بدلاله انه يصلي بالايه بالوضوء معايا لكن بقى ثواب الوضوء بقى بالمعنى الكلي لا ليه لان هو استعمل شيئا لغيره وصله يعني فايز غسل يده انحضر كله خطيئه ارتكبتها يداه ليه انا ما قلتش بيها بقى لأن هنا الماء المنحدر هذا ليس ماء ماولوش بقى ماولوش لك الثواب فعلا والماء المنحدر ده تتكاثر معه الذنوب إلى غير ذات انا كده قلت كم مساله انا ف... لي بقى يعني هم <تصفيق> كذلك كان النهي متوجها إلى ذات الفعل نعم ااا الحاجه كان النهي متوجها إلى ذات الفعل فاللي شيء باطل ولا تترتب عليه آثار إذا كان النهي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 ما؟ لا لكنش على الاختصار انا بتكلم هل تعتبر موطؤه معايا لانه جامع في وقت حيضها يعني فعل ما نهي عنه فوقتها اقول له ايه بقى ده هنا النهي الايه نهي لوصف ها مجاور ينتق عن الشيء لكن تتبطط عليه ايثار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 ولا ثواب لك في صيامك هذا يبقى أنا عندي ثلاث وإيه؟ مسائل إذا كان النهي إلى ذات الشيء إذا كان النهي إلى وصف مجاور إذا كان النهي إلى وصف نازم عشان بس الورق ما يكونش ضعوا به الكلام, الكلام ما قلت ده المكتوب في الورق اللي هو تحت عنوان فائدة مهمة جدا لا علاقة لكم به لكن إيه كم أنا قلت ده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 او هذا الزنيه لا يذهب اليه ما تترتبش عليه اثاره من انتقال الايه الشيء المباع الي وانتقال المال اليك وانتقال المال اليك لا وصله يبقى لو كان العقد ده باطلا لأن النهي متوجه الى ذات هذا البيع لا تترتب عليه اثاره من انتقال شيء المباع الي ومن انتقال مثلا الايه ثمن الشيء ده الي انا صليت غير وضوء لا تترطب على هذه الصلاة آثاره يعني لن تبرأ ذمتي وستظل ذمتي مطالبة بفعل هذه الصلاة والفرعة هو نهي إلى وصف لازم كان نهي عن صوم يومي العيد كأن نهي عن صوم يومي العيد والثالثة كالصلاة في الدار الدار المغصوبة أو الوضوء بماء المغصوب المسألة دي مهمة جدا لأنها معك طوال أبواب الفقر هتلاقي بباب المياه هتلاقي بباب الوضوء هتلاقي بباب إزاية النجسات في كل الأبواب <تصفيق> لا طبعا دماغا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 مثال العائد إلى ذات المنهية عنه في العبادة احنا نلاحظ ان الجملة الاساسية ان يكون الناهي عائدا إلى ذات المنهية عنه يبقى يجيب امثلة في العبادة والمعاملة انهي متوجه إلى ذات الشيء او شرطه للامر الثاني surpass اجيب في العبادة وفي المعاملة الناهي المتوجه إلى شرط الياه إلى شرط للشيء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 إلى ذات المعاملات معايا عشان كده بقى لو هو أصلا فعلا النهي للذات فلحدش يختلف بقى لكن هما اختلفت عنظار الفقاة في المسألة قالوا لا ده النهي هنا مش متوجه إلى ذات الباية ده متوجه إلى وصف مجاور للشيء المنهي عنه بإراجة احنا قلناه وإن كان مثلا هتجد في الأحكام اللي في بعض الجزيات هي المختلف فيه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 نعم لتخلفي عنه إذا نودي, يا إذا نودي للصلاة من يوم الجوع فافعوا هنا في, إيه؟ في أمر بالسعي قال مثال العائد إلى شرطه في العبادة أنهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا فطرها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها نعم دعم مثل طيب شفح رقم أربعين يقول إيه مثال العائد إلى شرطه في العبادة في الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة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 سواء كان حريرا أو مغصوبا فكل من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الاثم بلبسه المحرم وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الاثم بلبسه المحرم وقالوا إن جهة التحريم والأمر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 Es had المثال العائد الى شرطه في المعاملة الناهي عن بيع الحمل فالناهي بالمبيع شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود الناهي الى شرطه يبقى العلم بالمبيع شرط لصحة البيع عشان البيع لا يكون صحيحا لابد ان اعرف ما الشيء الذي ساشتريه ذكر ام انثى ثم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 يخرج حيًا أو ميتاً واحداً او متعددة فإنه مجهول لا يصح بيعه كلامنا كده واضح هو ايه اللي مش واضح الشيخ هو الشيخ يقول هذا التمثيل تحت عنوان النهي العائد الى شرط الى شرط في معاملة لا يصح التمثيل به ليه لان النهي هنا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 ان البيع لا يكون صحيحا الا بعلمي البائع والمشتري ماذا فيبيع وماذا سيشتري في هذا المثال الذي نحن بصدد الكلام عنه انه عن بيع الحمل ده ايه اللي انا اشتري منه هو عارف هيخب كامل لكن انا مش عارف انا بشتري ايه يبقى كده عاد الى شرطه فيكون ايه باطلا ومرضودا على صاحبه ولا تترقبوا عليه اثاره معايا فاهم انا كان فاهم كلامنا قلت له ده بس علشان افهم طيب 5 دقيقه كان ماشي 11 انا مش معترض معاك لكن أبو لي لما استخدم باقي الأدلة بلاش ألف اللفة دي أقول لي لأن من شرط الباية العلم بالإيه بالمبيه لأنه أعطلناها النبي عن باية الحمل وأقول له باقي إزاي يكون الباية ده صحيحا أن أنت تشتري الجموسة كلها ما تشتريش الحمل بس لأنه لا يصحه, يصحه تبعا ما لا يصحه استقلالا يصح تبعا ما لا يصحه استقلالا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 الخداع والجهالة اللي هو زي اللي يقول عليها لو انا يقول لك ايه انت تشير الكتاب ده فانت قلت ايه خاص مش هشتريه بس انت حط يدك في جيبي اللي يطلع لك هو ليه طبعا انت تسيب جيبك ايه فارغة فساعتها هنا ايه فيه غرض فيه جهالة في المساءة مش عادة في معاية فلو وجدت الجهالة والخداع والغرب تكون المعاملة باطلة نسلنا فين قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة إذا بعد أن ضرها على او أتى بأنسلة على النهي العائد إلى ذات المنهية عنه او إلى شرطه قال ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل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 فمن تلقاه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخير يعني إيه؟ يعني لو أنت راح تشتري مواشي فالنفت لهم أكين على باب السوق قبل ما توصل انت السوق أنت راجل جاي بقى يعني لابس كده عبس محترم مش واضح لك إيه؟ أنت لأنت عرف في البيع يمشي زي ولا أصلا أحوال السوق إيه؟ فبيرح إيه؟ يتلقاك لتلقوا الجلبة الذين يأتون إيه؟ اللي يبيعوا اشيائهم هم لا يعرفون اسعار السوق هيروح معاك بالحمار انت بتبيعه ده السوق النهارده تعبان جدا ده انا بس انا والله قالوا لي شكلك كده وقع في قلبي يعني محبتك او الكلام ده فانا اخده منك ب 200 جنيه لو دخلته جوه مش هيدوك حتى 1000.5 طب و ما يجزاكم الله خير وانت يا كل ناس امثالك وبتاعه خدت ال ولا ثلاثين جنيه ومشيك صح كده هو تلقاك والنبي صحفا عن هذا التلقي لكن قال إيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار إنه رفت أنت السوق ووجدت أنك غبنت غبنا تاحسا خارجا عن العادة جاز لك أن تعود ليه وتقول له أن تعود ليه وتقول له إيه لا ده أنا مش عايز البيع عليه انت, انت بالخيار فإثبات الخيار فرعا عن صحة البيع وإلا لو كان البيع باطلة ما كان بالخيار هنا مدخله ما كان بالخيار هنا مدخله معه زي يبقى لا تلقوا الجلبة فمن تلقوا فإذا أتى سيده السوق فهو الخيار تفهمت عن ايه يبقى إثبات الخيار فرعا عن صحة البيع فهنا إنه ايه إلى أمر خارج عن المعاملة لا الواحد فقط الذي غبن اللي هو اللي ايه اللي لابد ان يواسق ان كنا في يعني دولة شرعية جزئية الرضا وعدم الرضا من الناس في المعملات لقيمة لها الشرع يعني هم يجيشوا ليه بص انه يجيش دعو انها بس موافق يعني اخل منه خمس جنيه ودومه ست تلاتين تطلع منها وبس خليه ديها خمس تلاف وخلاص انا موافق وموافق والرضا ده جميل جد المسلمون على شرطه وبعالين خلق احنا تراضينا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 مس اتفضل تدرك الصلاه هناك؟ طقم هنا طب ماشي بس الشط ده مش كده معنى ده يعني هو كل مثال ضربه الشيخ مثلا النهي عن صوم يوم العيدين الى وصف لازمه النهي عن العيد بعد نداء الجمعه الى وصف مجاور تترتب عليه اثار نهي عن لبس الرجل ثوب الحرير ده الى وصف ايه مجاور فتترتب عليه اثاره ويئثم الايه من يفعل هذا النهي عن بيع الحمل ده الايه الى ذات المنهي عنه فلا تترتب عليه اثار وعلى ذلك الطقس كل مثال هي في مساله جمهور العلماء قالوا بهذا اللي انا بقول ده خلافا للحنابلة وابوهرى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 واثمت على فعلك للإيه للنهي يبقى انا ما طلعتوش بريء الذنة من كل وجه زي كده بالضغط لصلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ ب27 درجة وانا بقول ان الجماعة دي فرض عين ويأثى من يطرثها وهو صلى لحاله فمحدش يقول لي لا هي الجماعة اصلا دي صنة والنبي قال لي صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ فانا بقول اصلا حديث يعني لم يسوقه النبي صلى الله عليه وسلم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 ان اللي صلى لحاله ده ذمته بريئه من كل وجه لا ده انا بقول له برات ذمتك بفعل كالصلاه واسمت على عدم صلاتك في جماعه المسلمين في بيت العز وجل واصله يبقى الجمهور لم يغفلوا اثر النهي بان مرتكب الاثم على من ارتكب هذا النهي وفصلوا في الايه في المسائل الايه الاخرى ثم ما جواب الظاهريه لكن مم. له أذر في تخليه عن الجماعة وهو بيسير على إيه إلا هو جايج يسأني أنا بسأله أول أنت بتسير على إيه فلو أقول لي أنت نميحه الكلام ده فأديله بقى رأيانه فبقول له لا صلاة الجماعة دي فرض على الإعياء وعليك السعر أجل فلو تخليت عن صلاة الجماعة تأثن على تلك لكن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة